الشيخ شعب عبد العزيز الصياد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم скому ta kweris sama si Excuse okay. what خیلی that <laughs> mhm mm mm -hmm. Oh بلو نعمة